حسنًا، فهو ولاقيه كممتاعناه متاع الحياة الدنيا، فهو ولاقيه كممتاعناه متاع الحياة الدنيا، ثم هو يوم القيامة من المحضرين.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 117. سبحان الله وتعالى عما يشركون 118. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون 119. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون